بوك تو تري ان دارتغ ثلاثة وثلاثون ثلاثة وثلاثون بي دي في محطة القطار في محطة القطار وانير اس دي فوخنة ترين نا برلن؟ Wanneer reis die volgende trein na Berlyn? Wanneer reis Wanneer is die volgende trein na Parys? Wanneer reis die volgende trein na Parys? Wanneer is die volgende trein na Londen? متى يسافر القطار التالي إلى لندن متى يسافر القطار التالي الى لندن هو laat vertrekt die في أي ساعه يسافر القطار الى وارسو في اي ساعه يسافر القطار الى وارسو هو laat في أي ساعه يسافر القطار الى ستوكهولم في اي ساعه يسافر القطار الى ستوكهولم ترين نا بودابست في أي ساعه يسافر القطار إلى بودابست في اي ساعه يسافر القطار الى بودابست Ek wil graag een kaartjie na Madrid hê. Min fadlik, tذkirat safar ila Madrid. Min fadlik, tذkirat safar ila Madrid. Ek wil graag een kaartjie na Praag hee. Min fadlik, tذkirat safar ila Praag. Min fadlik, tذkirat safar ila Praag. Ek wil graag een kaartjie na Bern من فضلك تذكرة سفر إلى برن. متى يصل القطار إلى فيينا؟ متى يوصل القطار الى فيينا؟ Wanneer arie die trein in Moskou? Matai jasil al-kitar ila Moskou? Wanneer arie die trein in Amsterdam? Matai jasil al-kitar ila Amsterdam? Matai jasil al-kitar Amsterdam? Moet ek treine verander?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 هل توجد عربات نوم بالقطار اكول graag eenrichting kaartje hê من فضلك تذكرت ذهاب فقط إلى بروكسل من فضلك تذكرة ذهاب فقط الى بروكسل اكول graag een من فضلك تذكره ذهاب وعوده الى كوبنهاجن من فضلك تذكره ذهاب وعوده الى كوبنهاجن بكم السرير في عربة النوم؟ بكم السرير في عربه النوم؟